يظنون البلاد بلا ح م ا ة تعالوا وانظروا جيشا يبادوا فحارب ما تشاء فنحن جند ل ه ذ ا الدين منطقنا الزناد جيوش الكفر تحشد في حمانا على ا ل إ س ل ا م ح ا ل ا قد تنادوا ب ل ا د بلا ح م ا ة تعالوا وانظروا جيشا ي ب ا د و هنا قبر ا ل ط غ ا ة وكم د ف ن ا وكم غاز من الباغين بادوا ن ل ل بلا حماة تعالوا ب يباد فحارب ا حماة وانظروا جيشا ما تشاء د جند فنحن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 ر ب ما تشاء فنحن جند ل ه ذ ا الدين منطقنا الزناد هنا قبر ا ل ط غ ا ة وكم د ف ن ا وكم غاز من الباغين ب ا د و يظنون البلاد بلا ح م ا ة تعالوا وانظروا جيشا يباد